124. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 125. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 126. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ 118. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون 119. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمرها اكثر مما عمروها وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان 124. كانوا أنفسهم يظلمون 125. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء 126. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون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 119. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 110. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون 17. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ 18. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون 19. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يُخرج الْ الحَيََّ مِنَ الْمَجِ وَيُخرِرجُ المجتَ مِن الحَيب وَيح الْ الأضَّ بَعَدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخرَجُ وَمِنْ آلَاتِن أَنْ خَلَقَدْ مِن تُرَابِسَُّ إذاَا أَتُم بَشَعجَ تشرون ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه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 بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَبْصَرُوا أَكْمَ مِنْ ثَبَتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الضِّبْطَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ ماء يحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة مِنَ الْأَرْضِ إِذَا انْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ خَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أهون على أن 11. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 12. ضرب لكم مثلا من أنفسكم ك مَّ مَلَكَة أَمَكُ شُرَك أَفِي مَا رَزَ خلَك فَُم في سَوُم تَخَوف نون تخف 7. Kذلك nufصل الآيات لقوم يعقلون 8. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم 9. فمن يهدي من أضل الله 10.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 مإِذَاأَذَا قَوْ مِنْهُ رَحْمَ ثَُّ إذَا أَذَا قَم مِنْهُ رَحْمَةً إذَا فَرقُم مِنْهُم بِرَبِّهِم يُشْرِكُون ليَكْفُ يِغْضِمَا آتَنَاهُم فَتَمَتَع فَ سَوْوفَةَ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 11. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 12. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 13. فآتد القربى حقه والمسكين وبن السبيل. 17. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون 18. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله. وما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 11. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 12. كان أكثرهم مشركين 13. فأقم وجهك للدين لقيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله 14. 118. من كفر فعليه كفر ومن عمل صَالِحًا فلأنفسهم يمهدون 119. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب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 11. الله الذي يوسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا 12. فترى الودق يخرج من خلاله 13. فإذا أصاب به من, يشاء من عباده ْ يَسْدَدِش ش وَإِن كَُوا مِن قَبِلِأَن يُونَ الزَّل عَلَيهِم مِن قَبِلِه لَ مُبسزل فَوضُ إِلََا أَثَلِ رحْمَةِ اللههِكَيْ فَيُحِييل الْ الأضَّبَعْدَ مَوْتِهَا إِ ذَلِكَ لَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا وَاللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ بَعْدِهِ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم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 فَيَوْمَئِذٍ لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلَّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ 16. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون 17. أصبر إن وعد الله حق ولا يستقفنك الذين لا يوقنون